الحمد لله رب العالمين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الخامسة والأربعون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بهم غفرة فما أصدرهم على النار أولئك يشير إلى الذين يكتنون ما أنزر الله من كتاب ويشترون به ثمنا قليلا الذين يستروا الضلاله بالهدى أي اختاروا الضلالة على الهدى والعذابة بالمغفرة اختاروا العذابة بالمغفرة وهم قد يختارون ذلك عمدا وقد يختارون ذلك عمل لأنهم زاغوا فعزاق الله قلوبهم فما أصبرهم على النار يعني أن النار عذابها أليم وحرها شديد وهؤلاء يصبرون على ذلك لأنهم تمادوا في طغيانهم وبلالهم من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويسترون به ثمن قليلا اختاروا هذا اختيار رغبة لأنه شبه اختيارهم إياه بالشراء وشبههم والمشت... بالاشتراء والمشتري يرغب ما ومن فوائد الآيات الكريمة أن جزاء من جنس العمل لأنهم لما اشتروا الظلالة بالهدى صاروا كالذين اشتروا العذاب بالمغذرة أي مغذرة الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة اغهار تعجب لتلم الله عز وجل لقوله فما أصبرهم على النار وهل يعجب الله سبحانه وتعالى من شيء الجواب نعم العجب صفة نصبات الله تعالى أثبتها الله تعالى في كتابه في قوله فالعجبت ويسخرون وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب عيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيابل يضحك يعلموا أن فراجكم قريب والعجب الصادر من الله عز وجل ليس هو كالعجب الصادر من الإنسان لأن العجب الصادر من الإنسان من شاؤه استغراب الأمر وعدم العلم بمقدماته أن أما الله عز وجل فإنه لا يخفى عليه خافية ويكون عجبه من أجل غروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه ومن فائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله كما أصدرهم على النار ثم قال تعالى ذلك بأن الله نزل كتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب بثين شقاقا بعيد ذلك أي ما أشار الله إليه من العذاب لهؤلاء والعقوبات التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة بأن الله نزل كتابه الحق وإذا كان نزل كتابه الحق فإن الذين يظنون عن الحق سوف يكونون في شقاق بعيد ولهذا قال وإن الذين اختلفوا بالكتاب ففي شقاق بعيد ففي هذه الآية الكريمة إثبات بأن الله نزل كتابه ومن فوائدها وأحكامها إذبات علو الله عز وجل بقوله نزل الكتاب بالحق والنزوء والتنزيل لا يكون إلا من أعلى ومن فائدها وإحكامها أن الكتب نازلة من الله حقا بقوله بالحق وأنها نازلة بالحق أيضا فقد جاءت بالحق وهو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في الكتاب المخالفين له في شقاق بعيد أي في مشاقة ومباعدة عن الحق بعيد لأنهم يجادلون في الحق بعدما تبين من فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها إثبات علو الله تعالى وقوله لأن الله نزل الكتاب ومن فوائدها أن جميع ما تثمنه كتب الله فهو حق لأنها أخبار صادقة وأحكام عادلة ومن فوائدها أن نزول الكتب, الكتب من عند الله نزول بالحق الثابت الذي لا نجس فيه ومن فائد الآية الكريمة خطر اختلافه خطر اختلافه بالكتاب وأن الإنسان قد يبتلى يوب تلائد عند اختلاف, اختلاف الكتاب المشاقة البيدة لله ولرسوله وقال تبارك وتعالى ينسى البر أن تولي وزيوهكم قبل المشق والمعرب ولكن البر من آمن بالله ولوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابقون في بأساء والفراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه هي الآية التي سنتظر عليها إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته